نبدأ إن شاء الله في تفسير. يكونوا توقفين عن دعاية إيه ثمان سوف نتزعب فهي كان في سورة النازع <تصفيق> يقول الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه بقوله هل أتاك حديث موسى ونحن عندما ذكرنا في سبب نزول القرآن الكريم منجما قلنا من الحكم والأسرار تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته قلب من ضمن هذه الأمور عندما يشتد إيذاء المشركين لرسول الله فكان يقص عليه من قصص السابقين تسلية, تسلية لقلبه صلى الله عليه وسلم فهذه القصة تندر تحت هذا الباب تسلية من؟ تسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بمعنى أن قوم فرعون لما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون وقوم لما كذبوا النبي لما كذبوا موسى عليه السلام رغم أنه جاءهم بالمعجزات معجزات واضحة وبراهين صاطعة وأدلة قاطعة على أنه رسول مبعوث من عند الله ورغم ذلك كذبوا فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء كذبوا موسى عليه السلام فكان عاقبتهم أن الله سبحانه وتعالى عذبهم وأهلكهم في الدنيا وفي الآخرة فكذلك من كذبك من قومك فإن عاقبته مثل عاقبة هؤلاء ده المقصد من ايه مجمل كده من سياق هذه القصة الكريمة في الآية في هذه الصور فالله عز وجل عندما يخاطب نبيه ويقول له هل أتاك حديث موسى يعني هل سمعت عن قصة موسى مع فرعون ثم يبدأ في سرد أحداث هذه القصة فيقول له إذ داه ربه بالوادي المقدس طوى نادى من موسى عليه السلام وكلنا نعرف أن موسى كلم الله وكلم الله موسى تكليما وفيه أثر ورد أن موسى عليه السلام ناجى ربه وقال يا رب دلني على شيء أذكرك به فقال الله عز وجل له يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا رب إن جميع خلقك يقولون لا إله إلا الله فأريد أن تخصني بشيء أذكرك به لأن كما عرفنا أن موسى ربنا خص بالكلام من بقية الرسل فأراد أن يخصه الله بشيء دون عمة خلبي فقال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله وعزتي وجلالي لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبر والأراضين وما فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فموسى عليه السلام كان كريم الله ناداه الله سبحانه وتعالى وهو بالواد المقدس يعني أي المكان المقدس؟ أي الشيء المقدس؟ الشيء المبارك وطوى هذا هو مكان اسم للمكان وكان موقعه فين في أقصى جبل سيناء في نهاية الجبل كذلك هذا الموقع الذي ناجى الله فيه موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طب في داية الأمر بالتبليغهم والدعوة إلى الله عز وجل وهنا تقف على منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله شوف لما ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم رغم ما فيه من الليل يعني عبس وتولى أن جاءه الأعمى شوف حرصه على الكفار في أن يتبعوا منهج الله عز وجل ويستجيبوا لدعوته شوف حرص سيدنا رسول الله عاتبه الله على ذلك من شدة حرصه وأنه أعرض عن, إيه؟ عن غيره عن غيره, عن غيره المنهج القرآني في الدعوة إلى الله كل آية لابد أن نتعلم يعني نأخذ منها شيء نطبقه نحن على أنفسنا لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون فماذا قال له في غير هذه السورة فأقول له قولا إيه لينا مشيات لا انك من الفاسقين اذا تريد ان فكذلك هنا اذهب إلى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تذكر يا اخي مش عاوز ترجع الله انا بيقني النتيجه ايه انت بتتشاكل سكد يتماعا فيه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف الكثير كل آية من هذه الآيات لابد أن يتعلم الإنسان منه لو أنت ما تعلمتش منه مرت على مرة كرة قد عرفت الكلمة ومعناها استفدت إيه لا يستفد إنسان لما ربنا قال في سورة عبسة من هم الملائكة وربنا وصفهم بليك رب رأيبا لابد أن يكون حامل القرآن متصف بهذه الصفات برضو بالأخلاق الحسن في تعامله مع الناس لأن الإنسان لو كان قالبا للعلم فقط ما كان العلمي فإذا أنت عم حفظ القرآن على عين والرأس بس وضع مع الناس ينافي إيه الحقيقة اللي أنت المفروض تكون عليه يعني أنا يعني اذهب إلى فرعون إنه قام ما معنى كلمة قام يعني هو مجاوزة الطغيان هو مجاوزة الحد في المعصية اللي هو ولياذ بالله التمرد والعصيان فيكفيه أنه قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من, إيه؟ من إله غيره قال العلماء إن الفترة اللي كانت من قول ما علمت لكم من إله غيره وأنا ربكم الأعلى كانت كم سنة 40 سنة وقالوا أن السبب الأصلي في أن الله سبحانه وتعالى أذاقه النكال وتوعده به في الدنيا فكان الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة هو اعتقاده وهو تجذيبه لموسى وتلخظه بهذه هذه الأقوال فمعنى كلمة طغى أي تجاوز الحد في التمرد والعسيان والكفر بالله وبما جاء به موسى عليه السلام فقل هل لك إلى أن تزكى لك أن تغشى هذا يعني ظهورة النفس وذلك حتى لما عرفوا لما عرفوا الزكاة في اللغة ماذا قالوا قالوا الزكاة لغة الطهارة انك انت بالطهر مالك وهي لغة النماء فكذلك الله عز وجل عندما امر موسى ان يذهب الى فرعون ويعرض عليه قبول دعوة الحق ليه ليزكوا بنفسه يرتفع بها من الاجزاء والاجزاء والاجزاء ويسمو بها ويتطهر إذا معنى تزكى يعني إيه يتطحى من الأعمال الخبيثة وتصبح نفسه إيه طاهرة لقبول الحق وأهديك إلى ربك فتخشى يعني يبين له طريق الحق ليصل في النهاية إلى الخشية والخشوع لله سبحانه وتعالى فيصبح مطيعا لله قلبا وإيه وقلباً لأن زي ما مثال اللي فات هو يبقى الإنسان ده خاشي بالمظهر ولكن الداخل مو مخالف تماماً للثال تمام وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الأولى أظهر الله عز وجل له المعجزات حسناً عارفين كل نبي من الأنبياء أين سبحانه وتعالى أيده بمعجزات. سيدنا رسول الله طبعا دول كانوا أهل فصحه وبيان أيده بالقرآن الكريم اللي هو المعجزة الباقية الخالدة عيسى عليه السلام برعوا في الطب فجاءهم بالمعجزة العزمة وهي إحياء الموت أنه إيش لناس الأمراض المستعصية ثم أحياء الموت بعد كده بقى طب وتقدم. وموسى عليه السلام برعوا في الإيه بالسحر بالسحر فجاءهم بالعصا عصى موسى عليه السلام عندما جمع فرعون الصحراء وجاء بكل ساحر عليه ووضع هذه الأعمال أمامه فألقى عصاه كما أمره الله فإذا هي إيه فماذا فعلوا؟ فأذ ذلك إيه في جديد قالوا آمنا برب العالمين رب المساوة شكره رب من ربنا ساق إليه المعجزات ورأى هذا الرجل هو فرعون رأى معجزة العصا ورأى معجزة اليد التي أخرجها لهم فإذا هي بيضاء للناظرين ورغم ذلك كان موقفه إيه أنه أبى وتكبر وتولى تعرض عن قبول الحق وانصرف من مجلس موسى عليه السلام وأخذ ينادي في الناس ليجمعهم ليه ليقول لهم بأن موسى كاذب وليجمع السحرة ليتحدى به موسى عليه السلام انظر ماذا قال القرآن فكذب وعصى فرغم أن الله عز وجل أظهر له المعجزات على يد موسى عليه السلام وهي دليل قاطع وبرهان صاطع على صدقه صدق موسى وَرَغْمَ ذَلِكَ فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يعني ايه أدبر؟ يعني لها أكثر من معنى أدبر يعني أعرض أعرض عن قول موسى عليه السلام في مجلسه وسعى يعني اجتهد في الكفر والغسيان والعياذ بالله هذا هو المعنى الأول وربما يكون المقصود ثم أذبر يكون معنى أذبر على حقيقته يعني قام وانصرف وأعطى موسى ظهره وخرج مسرعا وأخذ ينادي في قومه ليجمعهم ويجمع السحرة منهم ليتحدى بهم من موسى عليه السلام إذا ممكن يكون المعنى أذبر يعني أعرض يكون المقصود بالسعي والاجتهاد في الكفر والاصيان وممكن يكون المراد بأذبر المعنى على حقيقته يعني قام وصرف واعطاهم ظهرة ونادى في قومه ليجمعهم في مكان ما ليتحدى بهم من موسى عليه السلام ثم أدبر يسعى فحشر فنادى حشر يعني جمع القوت جمع الناس بطول فنادى فقال أنا ربكم الأعلى سوشن في في موقع أو في موطن آخر فقال ياها ما نبني لقصرة ابتلي صرحا لعلي أبلغ أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني إيه دعاه مش مكتف هو بالدعي عبوبية الأرض والألوهية دعاه يصعد إلى السماء ويظهر إلى حقيقة الأمر هنا فقال هنا أنا ربكم الأعلى من أربعين سنة كما ذكر العلماء أو ذكر ابن كثير قال لقومه ما علمت لكم من إله إيه فكان بسبب ذلك القول الأخير ربنا أمهله كم سنة أربعين سنة ولذلك ربما يقول الإنسان أن فلان هذا عاص، فلماذا لا يأخذه الله لماذا لا ينتقم الله منه بشمش الكعب ده بيسف، فقد روي في الأصح أن الله عز وجل إذا أضب على عبد رزقه من ماله، فإذا اشتد على عليه بارك له فيه حتى إذا أخذه لم يفلت، زي بعض الناس بيتفتت يقول يا أخي يا فلان دم بيصليش ربنا بالدين، يعمد استدراج والعنز بالله إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحبه. ولا يعطي الدين إلا لمن إلا لمن أحب فلو كان المال معيارا لحب الله للإنسان لكان الأولى بذلك من رسول الله بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بأسره ولكن قال يا رب لأجوع يوما وأشبع يوما لأجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك وصل به الحال إلى أنه ربط على بطنه من شدة الجوع والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا الفهم فليس الفقر الشديد انتقاما من الله وليس المرض انتقاما من الله وليس الغنى رضا من الله عز وجل فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها إيه شربة مال فقال أنا ربكم لعب أربعين سنة ربنا يدين وبعد أربعين سنة ماذا فعل الله به فأخذه الله شكالا آخر إن كان إنه هو التنكيل والعياذ بالله اللي هو شدة التعذيب الشديد إنه كان إنه هو ليه التنكيل اللي هو التعذيب الشديد آه في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بالإغراق وفي الآخرة بالإحراق اللي هو التعذيب والعياذ بالله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لمن لمن يخشى لمن يعمل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله لكم ممكن الإنسان يسعى مع المجموعة ويذهب إلى دفن ميت فإنسان يتعظ وطوال طريقه وهو يفكر أن حاله ومآله سيؤول إلى مثل هذا وربما يبكي وربما يحزن في قلبه وآخر يتكلم في التليفون ويضحك كثيرا ويفكر في أمور أخرى لا يجعله هذا الأمر فربما تساخل تصف ويتعذى الإنسان بها الإنسان اللي هو إيه من يخشى ويخاف مقام ربي أما الإنسان العاصي والأياذ بالله الذي يهتم بالدنيا وبالزخارفة فإنه إيه؟ لا يعطي لهذا الأمر باله ما يهتمش به إن بذلك العبرة لمن يخشى. يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف أنتم أشد قلقا أم السماء بنا يعني بعض الآيات التي تدل عليه دلائل قدرة الله يقاطب بها من منكري البعث لهم يقولوا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا ليه الضهر وأنهم الذين ينكرون البعث بعد ليه بعد الموت فإن فإنها لمرددون في الحافظ يعني إحنا بعد ما حلموت نرجع مرة ثانية ونحيا ونعود إلى الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم أيها الناس أشد خلقا من هذه السماء التي خلقها الله عز وجل فالله عز وجل جعل السماء عالية البناء متباعدة الفناء متسعة الأرجاء مكللة بالكواكب المضيئة في الليلة الضنمة. سبحانه وتعالى الذي قدر هذه الأمور وخلق هذه السماء وجعلها مستوية. أليس بقادر على أن يحيي الإنسان مرة ثانية؟ رغم أنه كان له كان مخلوق قبل ذلك. لأننا كما كما نعلم أن جميع جسم الإنسان يقوله تراقي إلا إيه؟ فهو كما قال صلى الله عليه وسلم مثل حبة الخردل فمنه تنشأون ذكره الإمام البخاري ومسلم حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم كل شيء من يعني له أصل في الخلقة له أصل في خلقته الذي خلق هذا الكون وخلق السماء وخلق النجوم وجعل ليلها مظلم ونهارها وخلق الإنسان وقدر له الرزق وجعل الأنهار تجري وأنزل من السماء ماء وأخرج ثمارا مختلفا وحدائق مختلفا أليس بقادر على أن يعيد الإنسان مرة ثانية أنتم أشد خلقا من السماء أبناء رفع سمكه يعني رفع سمكها إذ هو السمك اللوصف. ما بين يعني وجه السماء الذي يلين وسطحها السقف التحه الذي يلين زسقف ذي والسطح الذي يلي وجه التي فوقها ذر سمك التحه قيل أن الله سبحانه وتعالى جعل سمك السماء مسيرة خمسمائة عام شوف خمسمية سنة ورفعها بهذه الكيفية وجعلها مترامية الأطراف وسبحان الله بغير إيه عبدي ترونها دمطف على عمات وأنها مستوية ليس فيها يعني عدس الأرض تماما رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها يعني أغطش يعني أظلم أغطش يعني أظلم الليل وأخرج دحاها يعني جعله مضي والأرض بعد ذلك دحاها يعني ايه دحاها يعني جعلها مستوية لأن الأصل في يعني اللي خلق الأول إيه؟ الأرض أم السماء الأرض أولا خلق الله عز وجل الأرض ثم خلق السماء بعدها بفترة طويلة وبعد خلق الأرض بعد خلق السماء دح الأرض يعني جعلها مستوية وأخرج ما فيها من ايه من منافع الإنسان والارض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعى أخرج من اللي من الأرض معني الأصل. أصل أصل المادي منين؟ في الأصل تعقد بركت طالع من الأرض ونزل ثاني ونزل لأنه كانت علاج خافس نحن نعم نعم يعني ما معنى دحاها يعني بعد خلق الأرض بعد خلق السماء ما مهدف الله سبحانه وتعالى وجعلها سهلة وأخرج بعد ذلك منافعه بعد أن رفع السماء, السماء. وصلنا لا الخلق الأول كان الأرض وصلنا تمام حتى في سوره الصيله الله عز وجل ذكر انه خلق الارض في يومين ثم سوى السماء يبقى في الأول بدايه الخلق اولا كانت الارض ولكن متى متى دحى يعني متى سواها واخرج ما فيها من منافع بعد خلق السماء تمام يبقى في الخلق تمام مصرية. في في فكرة معينة بتعارض مع هذا الكلام في في ذهنه؟ ماش. التقديم هنا لا يعني أنها ال في الصف. ولكن هي هي أشد من الأرض في خلقها. يعني سبحان الله الأرض آية من آيات الله والسماء كذلك. ولكن أيهما أشد في الخلق وأيهما أبدع حتى بنسبة للناظر بنسبة للإنسان إذا ما تمكرت فلا أرض تمام أما السماء فهي مفتفعة ومستوى أيضا ليس فيها الشقوقات ولا ارتفاعات ولا منخفضات ومتسعه وسبحان الله بدون إيه عماد ترفعها فهي أبلغ في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإله للارض. تمام؟ وصل؟ حسنا وصلت شهر سبعة. يبين والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاه والجبال أسرع. الماء يق ربنا أنزل الماء لينتفع به الإنسان. ويخرج به النبات الذي يقتاد منه الإنسان وله والحيوان والجبال أرساء يعني ربنا خلق الجبال ووضعها على الأرض لأي هدف ولأي غرض لتثبيت الأرض وحتى لا تهتز وفي حديث في حديث ذكره ابن كثير أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن من عن أنس رضي الله عنه وأعضاه قال لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض فإذا هي تميد تمال فخلق الله عز وجل الجبال فألقاها عليها على الأرض فثبتت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال وقالت يا رب هل في خلقك شيء أشد من الجبال فقال الله عز وجل نعم الحديد فقالت يا رب وهل في خلقك شيء أشد من الحديد فقال الله عز وجل نعم النار فقالت الملائكة يا رب وهل في خلقك شيء أشد من النار فقال الله عز وجل نعم الماء فقالت الملائكة يا رب وهل في خلقك شيء أشد من الماء فقال الله عز وجل نعم الريح فقالت الملائكة يا رب وهل في خلقك شيء أشد من الريح؟ فقال الله عز وجل نعم، ابن آدم، يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فس السرية في خراج الصدق أشد من الريح، أشد من الريح، وأشد من من الماء، وأشد من النار، وأشد من الحديد، وأشد من الجبال. يتصدقوا بصداقٍ في حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه والجبال أرساها أي ثبتها خلقها وثبتها لتثبت الأرض حتى لا تميل حتى لا الجبال أرسا متاعا لكم ولي إيه هو المتاع متاعا لكم ولأنعامكم يعني الكمار دي شيء يتمتع به الإنسان ويت وينتفع به فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق الأرض وسواها وأنزل من السماء ماء وأخرج به زروعا مختلفة وثمار مختلفة يقتد منها الإنسان وينتفع بها أيضا الحيوان فهي متاع لنا أولا ومنفعة أيضا لمن؟ للحيوان الذي يعود نفعه على من؟ على الإنسان لأن الله خلق الحيوان ليه؟ لخدمة من؟ لخدمة الإنسان كل شيء مخلوق في هذا الكون إنما خلقه الله عز وجل لمنفعة تعود على الإنسان فإذا جاءت الطامة الكبرى ما هي الطامة الكبرى هي القيامة وسميت بالطامة لأنها تضم كل أمر مفزع وشديد تجتمل على كل أمر مرزق شديد ونزل الله شوف يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيأمر إصرافيل بالنفل في البوك فسعى قريب السماء والقرد بيأتي الأمر فيه ترى الناس سكارى وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد جو من يجعل الولدان ايه يشيبه لأطفال الصغيرين يشيبه ده من كتر ايه ده الان اذا رأى الانسان شابا شاب كده لسه في بداية عمره في العشرينات وفي شعره شايب كثير فبما تفسر وده الانسان ده شاي الهموم كثيرا شاي الهموم كثيرا ما بلك بالأطفال الصغار إذا شابت هذه الرؤوس الصغيرة فإن دل هذا الأمر فعلى أي شيء فإنما يدل على شدة الأهوان الذي تقع في هذا اليوم فقد سماها الله عز وجل بالطامة وسماها بالصرخ وقال والساعة موعدهم والساعة أتهى وأمر لما اجتملت عليه من أهوان وامور. والعياذ بالله لا يقوى عليها إلا من أعد نفسه لهذا اليوم فإذا جاءت الطامة الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى هنا وفي هذا الوقت تعرض الأعمال على الإنسان فيتذكر كل عمل خير كل عمل خير وكل عمل شر أتذكروا شريط حياة الإنسان يمر عليه من بداية حياته إلى مماته عند الموت وفي ساعة الحساب ويكون الشاهد عليه يعني الإنسان المؤمن عندما يقبض أو عندما يموت نوضي سجوده من الأرض يبكي عليه ويكون عليه شاهد يشهد له يوم القيامة وكذلك المكان الذي ارتكبت فيه المعصية يكون شهدا عليك يوم القيامة ويكفي أن, أن أعضاء الإنسان أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه إيه إيه صحف مكتوبا الشاهد من نفسك في هذه الساعة يتذكر الإنسان كل ما قدمت يلاه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله للوحد يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي ما عمل في دنيانه وبرزت الجحيم لمن يرى لكل ناظر ولكل راح والمقصود بالجحيم والعياذ بالله اللي هي إيه؟ النار بعض بجا المشائد والأهوال التي يراها الإنسان في ذاك الوقت الجحيم ربنا حتى عندما ذكرها ذكرها به لفظ شديد رزة الجحيم لمن يرى لمن ينظر فأما من طغى تقسيما فأما من طغى يعني عصى الله سبحانه وتعالى وتجاوز الحد في الذنوب والمعاصي وآثر الحياة الدنيا اختار الدنيا وأجبع رغباته وشهوات نفسه فإن الجحيمة هي المأوى هي المستقر والمآه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي أما وأما ولكن شتان ما بينه هذا آثار الحياة الدنيا أشبع رغبات نفسه لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم خفت الجنة بالإيه بالمكان وخفت النار ولذلك يقول العلماء تطلع إلى هوى نفسك وعصيه إذا كنت عاوز تصل إلى الطريق السديد شوف نفسك عاوز أي من الأهوى وعصيه فتصل بذلك إلى بر الإيه؟ بالأمان لأن دائما فكما قال الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسه إن نفسه لأمارة النساء فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى من خاف المقام يعني من خاف من أعد نفسه لآذه المكان ومن راقب الله سبحانه وتعالى في دنياه ونهى نفسه عن أهوائها وشهواتها فإن الجنة هي هي المستقر الذي يقول إليه في نهاية أوليك يسألونك عن الساعة أيان مرسل يسألون من يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول من الرسول فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنه كان كثير السؤال عن الساعة فلما نزلت هذه السورة أو الآية المباركة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبوه ما سأل عادة. ففي هذه الآية يبين المولى عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن علم الساعة من اختصاص الله وأن الله عز وجل إنما بعث رسوله لا ليحدد وقتها إنما لينذر بها ويخوف عشانا تستعيد. مش قادر إنما في في بعد كم سنة أو إنما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لا ليحدد موعدها ولكن ليخوف بها وينذر من وينذر الناس إلى ربك منتهاها يعني مرجعها وعلمها عند الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها من يخاف المولى عز وجل ومن يراقبه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا. يعني لما لما ربنا سبحانه وتعالى يبعثهم الدنيا بطولها والفترة التي مكثوها في القبور بالنسبة للآخرة بمقدار إيه بمقدار ال ال ال اللي هو من طلوع الشمس إلى منتصف النهار. والعشية من منتصف النهار إلى غروب الشمس، فكأنهم اصغروا المدة التي بكثوها في الكبور ومدة الدنيا بأسرها عندما عاينوا الآخرة وما فيه فهي ما إلا يوم قال, قال كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فهذا هي ما اجتملت عليه صورة نزع نبدأ بصورة عبس ولا خلوها في مرة تانية Завтра, кстати, я